حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هارج عاصف و جاءهم النوج من كل مكان وظنوا أن إنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجتنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجتنا من هذه لن نكون من الشاكرين فلما أنجأهم إذا هم يبغون في الأرض بعين الحق. يا أيها الناس إنما بعكم على أنفسكم متى الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض جخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَرَ نَبِيلَ الْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ